بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَمْدًا تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنْ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَاقِعَ وقابل التوب شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل فيه آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم يأخذوه وجادلوا بالباطل يدحبوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب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 تغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدنه التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العجيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقل السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم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 هُوَ الَّذِي يُرِيكُم آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ فَدَعْهُمْ لَهُ الدِّينِ وَلَهُ رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينبر يوم الثلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفت بما كتبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ تَضطَرِمُ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُقاوِعُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي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 كانوهم اشد منهم قوها واثارا في الارض فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من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 لَفِي الْعَوْنِ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ نَا قَالُوا قَتْلُ قَتْلُ أَبَاءَنَا الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُونَ وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون دروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد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 وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّن آلِ عَمَّ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ ۖ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ وَقَد جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ من رَبُّكُم ۖ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كذبه وإن يكو صادقا يطبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف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 وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ مِثْلَ الَّذِي قَامَ نُوحٌ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم السناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله عاصي ومن يؤمن الله فما له منها وَلَ قَد جَ أَكُمْ يوتُفُ مِنْ قَبلَلوا بِالبَيناتِ فَمَاذِثُم في شَكم ما جَ أَكُمْ بِ حََّ إ هَلَكَقُلْلتُم لَ دَوى صََّهُ مِنْ بَعْدِه وَصُونَ كذلك يضل الله من هو مفرف مرتاب الذين يجابلون في آيات الله بغير سلطاء أتاهم كبر مقتل عند الله وعند الذين آمنوا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 أسباب السماوات فأطلع إلى إله نوسى وإني لأظنه كاذبا وكذا لتزين لفرعون سوء عمله السبيل وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا لِي أَهْدِكُمْ سَبِيلَ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 ومن عمل صالحا من ذكر أو أنفا وهو مؤمن فأولئك, فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب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 لا جراء ما انما تعبدون من اله ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره وانما ردنا الى الله وأن المترفين هم أصحاب النار فتتذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بطير بالعباد فوقاه الله فيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَإِذِ يَتَحَادُّونَ كَمَن في يَفْقَهُ الْبُعْثَاءَ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا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 وقال الذين في النار الخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تكتأ فيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد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 هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وتذبح بحمد ربك بالعشي والإبكار انَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ تَصْرِيخَ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ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 قُل لَّمَّا تَذَكَّرُوا إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ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 كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناء وصوركم فأحسن قوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رَبُّ العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلطين له الدين الحمد لله رب العالمين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 هو الذي خلقكم من سراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا وَمِنكُم مَن يَتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أجلاً مَّسْمُونًا وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ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 الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يتحبون في الحميم ثم في النار يسجعون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 وذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحس وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مسوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوسينك فإلينا يرجعون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 فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخفر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِسَبِيلِ نُورٍ عَلَيْهَا حَاجَةٌ فِي حُضُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تَحْمِلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَنَّى آيَاتُ اللَّهِ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 سَلَ جَ أَ رُسُُون بِالبَيناتِ فَحُ بِمَا عم دَهُ إِلَ صَحُ بِن أيذَهُم إَِ الع وَحاق بِهم م كانَوا بِه يستَهذُ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُنْ لَّفَتَاهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوُا بَأْسَنَا سنة الله التي قد خلت في عباده وقفر هنالك الكافرون أيها الإخوة الكرام نذكركم بأن حقوق الطبع والتوجيع محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته